يظهر هذا كثيرا في تفسير كثير من المتكلمين كتفسير البيضاوي وابي السعود والنسف هؤلاء يفسرون القرآن بالرأي ولا يذكرون أدلة أعطاهم الله تعالى فصاحة ومعرفة باللغة فصاروا يحملونه على ما يصمونه دون أن يرجعوا إلى أسباب النزول أو دون أن يرجعوا إلى أقوال الثلاث الذين أنزل القرآن في عهدهم والذين هم اعلم بمعانيه الأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان يعني كهؤلاء المرتبعة يعني كالخوارج والمعتزله والروافض ونحوهم المعنى الذي رأوه واعتقدوه راعوا من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن هذا القرآن واضحة الدلاله واضحه البيان ولكن لما كان هؤلاء مخالفين في الاعتقاد عند ذلك احملوا الأعيات ما لا تحتمله وحره الكلم عن مواضعه ذكر شيخ الإسلام في موضع من كتبه أن المعتزله فسروا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما قالوا كلمه جرحا جرحه بأظاهير الحكمه فنفوا ما يعتقدونه من أن الله تعالى لا يتكلم نفع ظاهر الآية بناء على ما يعتقدونه ونسوا دلالات الآيات ونسوا سياق الآيات ونسوا الآيات الأخرى التي تصرح بخطئ ما قالوه وهي آيات كثيرة مثل آيات النداء وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جاء للطهر الأيمن والنداء كلام ومثل قوله تعالى إِنْ اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فلما كانوا يعتقدون أن الله تعالى لا يتكلم فقل عليهم معنى هذه الآية فبعضهم حاول أن يحرث اللفظ جاء واحد منهم إلى ابي عمر أحد القراء السبعة وقال أريد أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما أي موسى هو الذي كلم الله ولكن أبا عمر رحمه الله قال له هب أني او أنت قرأت هذه الآية كذلك فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت ذلك المتزل لأن هذه الآية لا يمكن تحريفها حرفوها بأن قال كلمه جرحا ونسوا قوله وصحيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ونسوا أو تناسوا آيات النداء وأمهلتوا كأتحريفهم كثيرا والآخرون الذين فسروا القرآن بمجرد ما يفهمونه من اللغة راعوا مجردا لا الذي فهموه لأن عندهم فصاحة وبلاغه وراعوا ما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام يعني ما نظروا إلى أسباب النزول ولا نظروا إلى سياق الكلام ولا إلى دلالة النصوص ولا إلى تفاسير السلف ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة يحملون الشلام على محامل بعيدة ويقولون إن اللغة تحتمل ذلك كما يغلط في ذلك الذين قبلهم يغلط الآخرون الذين هم المتدعاء كما أن الأولين يعني المتدعاء كثيرا ما يغلطون في صحه المعنى الذي يتروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون فالطائفة كلاهما يغلطون في صحه المعنى وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى في أسبق المرتجعه كالمعتزله نظرهم الى المعنى واما الذين يفسرون بالراي فنظرهم الى اللفظ الاولون كالرافضه والمعتزله الصنفان تاره يسلبون لفظ القران ما دل عليه واريد به وتاره يحنلونه ما لم يدل عليه ولم يرد به وهذا يحصل في كل قوم يعتقدون اعتقادا فيذكرون في او يتاولون دلالات الايات يتاولون دلالاتها فإذا جاءتهم الآيات التي فيها ما يصالهم وانتقدهم حملوها ما لا تحتمل مثال ما يستدلون به كالمتذلة على نفي قدرة الله تعالى يحرفون نقع تعالى قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين وقوله اي شئ يذهبكم وياتي بخلق جديد وقوله تعالى فاي شئ الله يختم على قلبك وينحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وقوله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولو شاء ربك لامن لأ من في الارض كلهم جميعا فهذه الايات لما كانت تخالف معتقدهم صعوب عليهم ان يحملوها على مدلولها فصاروا يحرفونها ويحملونها على محامل بعيده فيحملونها على ان المراد المشيئة التي ليست مشيئة عامة بل مشيئة خاصة ونحو ذلك فيسلبون الأفضل القرآن ما دل عليه وما أريد به وتارة يحملونه ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كل انك قد يكون ما قصدون فيه أو من المعنى باطلا فالمعنى الذي قصدوه يكون باطلا سواء الذي يرفونه أو الذي يثبتونه ويتكلفون في الكثير يتكلفون في كثير من الألحاظ التي لا يستطيعون أن يحرفوها فيحملونها على محاملة بعيدة فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حتى يكون خطأهم في الدليل لا في المجلو قد يكون الدليل غير ظاهر فيما ذكروه ولكن المدلول الذي أرادوه يكون ظاهرا يكون مثاله ما ما وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فقد وقع أيضا في تفسيرهم للأحاديث حيث حملوها على محامل بعيدة فالذين أخطأوا في الجليل والمجلول مثل طوائف من أهل المدار اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة في الوسط وهم أهل السنة والجماعة فاعتقدوا مذاهب تخالهم مذاهب أهل الحق الأمة الوسطى الذين لا يجتمعون على ظلال سلف الامه وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتاولوه على ارائهم تركوا الحق الذي عليه السلف ولما اعتقدوا تعقائد من حريثة القران القرآن على آرائهم وعلى أهوائهم سارة يستجلنا بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها ومن التفاسر التي أشرنا إليها سابقا تفسير مطبوع باسم متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار الذي يعطينا ذكره قريبا هذا التفسير حققه أحد أحد العلماء الذين يتسمون بالعلم في سوريا واسمه عدنان زور زور وملأه بالزور مثال ذلك أنه إذا جاء إلى آية فيها إثبات الصفات سلط عليها التأويل وإذا جاء إلى آية يظهر فيها استدلاله استدلالهم يقول لنا قول الله تعالى فيذكر ما يستدلون به فقوله تعالى في سوره الانعام لا تدركه الابصار فانه حمل الادراك على على الرؤيا لانهم يعتقدون ان الله لا يرى والادراك عند الارض غير الرؤيا وهو شيء زائد عليها لقوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني محاط بنا فقال كلا فدل على أن هناك رؤية وهناك إدراك ولكن المتزل لما كانوا يعتقدون عقائد حملوا الآيات ما لا تحتمل لتدل على ما يقول وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعة يحرفون الكلمة عن مواضعة كل آية تخالف ما تقدهم يسلطون عليها التاويلات مهل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني رأيت لبعضهم قولاً أن إلى ربهم يعني نعمة ربهم إلى ربهم فاجعلوا إلى إثماً لا حرف نعمة ربهم وهذا تأويل بعيد عن ما يقتضيه سياق الآية وكل ذلك ليخرجوا عن دلالة الآية على إثبات الرؤية وتأويلهم وكذلك تأويل الاشاعره لآيات المجيء وجاء ربك اي جاء أمره واشباح ذلك يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه مثل بهرق الخوارج والرواث بيع الجهمية القدريه والمرجئه والمرجئة يقول ابن عباس في الخوارج إنهم نظروا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على المؤمنين وهذا أيضا من التحرء التحريف مثلا اعتقادهم أن المعاصي يخلد بها في النار فيستدلون بمثل قوله تعالى يريدنا يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها هذا في الكفار المشركين وأنا العصاه إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها كما ورد ذلك في السنة ويستدلون بقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أنعدوا فيها وهذا الكفار وأشباه ذلك فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه وكذلك الروافض ويأتينا لهم تأويلات عجيبه وكذلك الجهنية أتباع الجهن وهو اعتقد ثلاثة عقائد من البدع اعتقد التعطيل واعتقد الجبر واعتقد الأرجع فهو يقول بالأرجاء يعني تغليب جانب الرجع ويقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم ليس لهم اختيار ويقول بالتعطيل أي أن الله تعالى ليس له صفات فيعطل الله تعالى عن صفات الكمال وتفرق مذهبه في هذه المذاهب وأكثره في المتزلة المتزلة هم الذين انتشر مذهبهم ويأتينا أصولهم والقدريه أيضا يغلب أنهم أيضا من المتازلة أكثر ما يطلق القدرية على المتازلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد ويدخل في القدريه الغلاة الذين يحتجون بالقدر على المعاصي فإنهم أهضا قدرية لأن القدرية كسمان قدرية النفاة مقدرية مجبره والمرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء فيتأولون الآيات التي في الوعيد لأن من أكدتهم أن أهل المعاصي لا يدخلون النار ولو عملوا ما عملوا ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرط عمل هذا ما اعتقدهم قياسهم قياس فاسد بل المعاصي تضر ولو قيل ذلك الروح للناس في فعل المعاصي والمحرمات مع ما ورد فيها من الوعيد ثم مثل يقول كلمه ازلى مثلا فانه من اعظم الناس كلاما الجداله يعني انتشرت مؤلفاتهم وكثرت جدالهم ويحصل الجدال الكثير بينهم وبين الاشاعره والاشاعره يدعي من يعتقد معتقدهم انهم اهل السنه مع المخالفه لهم يعني بينهم وبين مذهب السلفي مخالفات كثيرة ومع ذلك فان بينهم وبين الاشاعره جدال وخصومات ومنازعات يقول وقد فنحوا التفاسير على أصول مذهبهم يعني فنه على أصول لهذه الثلاثيه وكذلك مؤلفات مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الاصل شيخ ابراهيم بن اسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي هذا عبد عبد الرحمن بن كيسان كان سيخلف ابراهيم ابراهيم هذا ابوه العالم المشهور اسماعيل بن عليا من الحفاظ ومن علماء الثلاث يروي عنه اهل الصحيحين كثيرا أما ابراهيم ابنه فيمكن انه تاثر بشيخه الذي هو هذا الاثر والذي كان يناظر الشافعي يعني مناظرات جبليه ومنهم ابي علي الجبائي وهو من رؤوس المعتزله وكذلك ابنه ابو هاشم الجبائي من رؤوس المعتزله ومشاهيرهم ومن التفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن احمد الحمداني وهو شيخ مذهبهم الهمذاني هذا له مؤلفات كبيرة وكثيرة واشهرها كتابه الذي سماه المغني طبع محققا في سوريا في أربعة عشر مجلدة في معتقد المعتزلة وفي تأويلاتهم للأدلة وفي نصر أقائدهم ولعبد الجبار هذا الكتاب الذي أشرنا إليه قريبا هو الذي سماه متشابه القرآن والذي حققه زردور في مجلدين وله أيضا كتابه الذي سماه الأصول الخمسة الاصول الأصول الخمسة التي هي الأصول المتزلة ولهم مؤلفات كثيرة فهو الذي الف لهم ومكن لهم ومن المعتزله ايضا ابو الحسين البصري عالم من علماء النحو ولكنه من المتأثرين بهؤلاء فله أقوال في نصر المذهب الاعتزالي وله تاويلات ايضا مجادلات ابو الحسين البصري وكذلك التفسير المشهور ايضا لعلي بن عيسى الرماني ولا اذكر انه موجود والتفسير الذي لاهل القاسم الذين وهو اشهرها والذي يسمى ألف الشعر عن تأويل القرآن وهذا المغشلي من مشاهير علماء المتزلة لغوي حصيح جدلي عارف بمفردات اللغة وله كتب في اللغة. مشهوره واشهر كتبه هذا كشاب وقد ذكر فيه تاويلات كثيره تتعلق بمذهبه يدخل مذهبه الذي هو الاعتزال في هذا التفسير ادخالا خفيا حتى قال بعضهم اخرجت الاعتزال من الكشافه بالمناقيش يعني لا يخرج الا باشياء اخفيه استنبط منه ما يدل على معتقدات بإشارات الخفيه حتى لما ذكرت قول الله تعالى فمن زحزح عن النار يؤخر الجنه فقد فاز قال ولا فوز أكبر من دخول الجنة، ولا فوز من دخول ظاهر هذا أنه كلام لا بأس به، ولكن يريد بذلك نفي صفة الرؤية، أن الله تعالى لا يرى، لأن الرؤيه في الجنة في نعيمهم فكانه يقول هذا منتهى الفوز منتهى الفوز يدخل الجنه لا فوز غير ذلك فيستنبطوا منه هذا الاستنباط الخفي وكذلك كثير من الايات يحملها ما لا تحتمل سيما علم مذهبهم من اسناد الافعال إلى العباد وعدم قدرة الله تعالى عليها وقد رد عليه صاحب الانتصاص كتاب معلق عليه سماه الانتصاص من الخشاف وهو لم يستوهما ما ينتقد عليه إلا في مذهب القدر وفي مذهب بعض الكلمات وصاحب الانتصار اشعري فلاجل ذلك لم ينتقل هو في الصفات التي تذهب مذهب الاشاعره ومذهب المعتزله على نفيها يقره على تفسير قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله اي امر الله ويقره على تفسير المحبه وصرها عن واحده كقولهم الله لا يحب الفساد اي لا يريده يستدلون بذلك على ان الله تعالى لا يخلق افعال العباد ويفسرون المحبه بالاراده وهو تفسير بعيد واشباه ذلك يقول هؤلاء وانفاذهم يعتقدوا مذاهب المعتزله ذكر ان اصول المعتزله خمسه يسمونها التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رايت اسماءها واذا هي احسن شيء ولكن في داخلها حقد وفي داخلها دفائس فالتوحيد التوحيد عندهم هو توحيد جهمية الذي نظمون هنا في الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى والقرآن مخلوق وليس الله موقع العالم ولا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياتنا لا سمعنا لا بصرنا لا كلامنا لا مشيئتنا ولا صفه من الصفات هذا هو التوحيد عندهم لماذا سموه توحيدا لان أخص الصفات عندهم صفه القدام فاذا اهدت هذه الصفات وكانت قديمه لم يكن القديم واحدا بل عددا فانهم يقولون الله تعالى قديم فاذا قلنا لله تعالى سمع وسمعه قديم وله بصر وله كلام وله علم وله قدرة وله محبة كانت هذه الصفات أيضا قديمة فلا يكون القديم واحدا بالعدد ثم إنهم يعتقدون أن الصفات شيء زائد على الذات وأن الصفات غير الموصول وكل هذا سوء فهم وذلك لان الصفه لان الصفه تقوم بالموصوف واذا كانت الصفه بالموصوف فلا يثبت التعدد فنحن نقول ان الله واحد واحد وان له سمع وبصر ويد ووجه ونحو ذلك كما يقول ذلك في الإنسان أنت مثلا إذا قلت جاءني رجل واحد فهل تعدد جوارحه واحد لا تقول جاءني وجاءني رأسه وجاءتني يده وجاءتني رجله وجاءني قلبه وجاءني واحد فكذلك إذا قلنا الله تعالى واحد فكذلك نقول الله واحدا بسمعه وبصره وبكلامه وبحياته وبعلمه وبمحبته واحد فلا يكون في اثبات الصفات اثباتا للتعدد ولكن المعتزله جعلوا التوحيد هو نفي الصفات فكانهم اثبتوا ذاتا مجرده عن الصفات فجعلوا هذا هو التوحيد حتى نفو الجهة نفو أي يكون الله تعالى على عرشه وان يكون فوق العالم ونفو أن الله تعالى يراد الأمصال عيانا في الآخرة ونفو أن الله متكلم وجعل القرآن مخلوقا وقالوا إن الله ليس فوق العالم ونفو ان يقوم ربه شيء من الصفات فقالوا ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا صفة من الصفات كل ذلك مخافة التعدد عندهم هذا حقيقة التوحيد. ولما تقدوا هذا كأول الآيات التي تدل على هذه الأشياء ولكن وَتَعُوهِمَا فروا منه. فإنهم إذا قالوا إن الغضب إرادة الانتقام قلنا لهم أنتم أثبتتم إرادة فهل هي كإرادتنا فإذا قالوا لا إرادة تليق به قلنا نحن نقول غضب يليق به وكذلك محبة تليق به وأشباه ذلك من الصفات فنثبتها ونقول إنها من الصفات التي تناسب الموصوف وذلك لأن كل صفة تناسب من يتصف بها ولو اتفقت الاسماء فإنها تختلف باختلاف المضاف إليها معلوم مثلا أن المخلوقات توصف بالحياة مع التثاوث ما بينها فأنت تقول هذه أرض حية وهذه شجرة حية وهذه ناقة حية فهل يقال الحياة الناقة كحياة الشجره اتفقت في ينحصر ان هذا يطر الكلام حوله وهو معروف يكتب كتب العقيده الثاني العدل ما مرادهم بالعدل ما هو عدلهم نفي قدره الله تعالى على افعال العباد ان الله لم يشاء جميع الكائنات ولا خلقها ولا هو قادر عليها كلها نفي القدرة ويقولون إن الله لو خلق المعصية في العاصي ثم عاقبه كان ظالما ولم يكن عادلا هذه فكرتهم ونحن نقول إن الله تعالى خالق كل شيء وانه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يكون في الوجود الا ما يريد وانه سبحانه المتصرف في خلقه كما يشاء فليس لاحد تصرف معه ولكن نقول ايضا انه سبحانه اعطى العباد قدره يزاولون بها الاعمال تنسب بها انالهم إليهم فالعباد فاعلون حقيقة والله خالقهم خالق افعالهم وللعباد قدرة على اعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم يعني تنسب الى اعماله مع أن الله هو الذي هداه وأنعم عليه فصار مؤمنا وأظل هذا وخذله حتى اختار أختار الكفر فصار كافرا ولله الحجة على خلقه قل هل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين والحاصل أن عند هؤلاء ان افعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها فيجعلون قدره العدل اقوى من قدره الرب تعالى ويقولون ان الله لم يرد الا ما أمر به شرعا ما اراد الا الطاعات التي أمر بها فهذه المعاصي ما ارادها قد تكلم العلماء على الإرادة وقد سمها إلى إرادة دينية شرعية ولا يلزم وقوع مرادها وإلى إرادة كونية قدرية يلزم وقوع مرادها فالدينية الشرعية محبوبة له وأما الاراده كونية القدريه فقد تكون محبوبة كأعمال الم... المسلم وقد تكون مكروهه كاعمال الكافر ويقولون ما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته ولا قدره له على هدايتنا لا على هذه هذا عادلهم يقول وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة ولا يزالون على هذه العقيده حتى الذين في المملكه على عقيده معتزله يعني مشايخهم في نفي الصفات وكذلك ايضا الاباغيه على هذه العقيده التي هي نفي الصفات ونفي قدره الله تعالى على أفعال العباد مثل من الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأنفع من الشيعة ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة تفسير له يوافق فيه المعتزلة على نفي الصفات ويوافقهم أيضا على نفي القدرة يصفون الله تعالى بالعاجز انه عاجز عن الهدايه ثم ان ذكر أن الطوسي وهو من كبار الروافض يضم الى ذلك قول الاماميه الاثني عشريه يعني يجمع أخطاء المعتزله أخذها فيعتمد هذين في الصلاة وذين في القدرة وكذلك اخطاء الرافض في تأويل الآيات على ما يعتقدونه كما سيأتد المعتزلة ليس فيهم من يقول بقول الاماميه ولا من ينكر خلافة أذي ذكر عمر وعثمان وعلي بخلاف الرافضة الأصل الثاني او ان الفلسطين الثالث عند المعتزله المنزله بين المنزلتين يقولون ان العصاه في الدنيا ليسوا كفارا وليسوا مسلمين بل بينهما فلا يجعلونهم كفارا يقاتلون ولا يجعلونهم مؤمنين يوالون بل يجعلونهم خالدين من الايمان غير داخلين في الكفر وهذه لم يقلها احد قبلهم الأصل الرابع عند المعتزله إنفاذ وعيده في الاخره وقد وافقتهم الخوارج وذلك انهم يعتقدون ان الايات التي في وعيد العصاه وكذلك الاحاديث نافذه فيقولون بتخليد اهل المعاصي في النار وان الله لا يقبل في اهل الكبائر شفاعه فمن مات عندهم من اهل الربا ومن اهل الزنا ومن اهل الخمر فانه مخلد في النار لا تنفعه في الشفاعه فيستدلون لقوله تعالى ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته فيقولون اذا دخل النار فهو ممن اخذه الله فكيف مع ذلك يدفع فيه وكيف مع ذلك يدفع وما علموا أن هذه الايه في الكفار ولا ربا أنه كان رد عليهم طوائف رد عليهم هذا الاعتقاد كثير من المرجئه لأنهم مع المرجئه في طرفين نكي المرجئه يخلبون جانب الرجاء ويرخصون للعصاة والنعاصي وهؤلاء يسمون الوعيديه ومعتدد له الخوال يسمون الوعيديه الذين يقولون ان هذه الوحيد نافلة وان كل من ماتوا على معصيه فانه مخلد في النار فيكونوا في, في طرفي نقي واهل السنه متوسطون الكراميه اتباع محمد بن كرام ويغلب عليهم الاثبات ولهم اقوالا ايضا شاذه في الايمان وغيره الكلابيه افدعوا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب والذي اعتقد أو نهج منهجه ابو الحسن الأشعري والذي علم هذه الاهل طائفه الاشاعره فإنهم في الحقيقه كلابيه لا اشاعره لان الأشعري رحمه الله قد رجع عما كان عليه هذا الكلاب الحاصل يقول احسنوا تاره واساؤوا اخرى يعني لما رد عليهم ردوا على المعتزله المرجئه الكراميه واتباعهم ردوا على المعتزله فاحسنوا وأساءوا حتى صاروا في طرفين كبير كما قد بسط في غير هذا الموضع يقول المقصود أن هؤلاء يعتقدوا رأيهم ما حملوا ألفاظ القران عليه لما كانوا يعتقدون هذا الرأي كاعتقاد الراشرة في الصفات أو اعتقاد الراشرة في صحة أو بطلان خلافه الخلفاء واعتقاد الخوارج أيضا تخليد في العصات في النار ويأتقاد المعتذلتين في الصفات رأوا رأيا فحملوا هذا القرآن على رأيهم وليس لهم سلف يعني من سبقهم من الصحابة والتابعين لهم من الاحسان ولا من أعيمة المسلمين لا في أعرائهم ولا في تفاسيرهم أعرائهم يعني بدعهم وتفاسيرهم يعني ما تكلفوا في تحريف القرآن وما من تفسير من تفسيرهم الباطله الا و بطلانه يظهر موجوح كثيره للعاقل ولو لم يكن يطالع التفسير الاخرى مجرد الاكل يتبين انهم حملوا الايات ما لا تحتمله يقول ذلك من جهتين ثارتا من العلم بحساب قولهم فثاروا من العلم الذي ما الناس لتسرو القرآن فاسدة التي حمل القران اقوالهم عك اذا فاسدا حملوا بها القرآن على 아راءهم فاسدا ان على قولهم أو جوابا على لهم يقول من هؤلاء من يكون حسن العباره فصيحاً ويدس البدع في كلامه لفصاحته وقوه اسلوبه وبلاغته يدس البدع واكثر الناس لا يعلمون الذين يقراون كتبهم قد لا يعلمون مثل لصاحب الكشاف الذي هو الزمخشري فانه مليء بالبدع خشى في كتابه وتأثيره البدع التي هي البدعنا في الصفات حتى قال فيه بعضهم لإن لم تداركه من الله رحمة ليرين السافرين مرافقا يقول حتى أنه يرد على في خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تثاثرهم الباطلة ما شاء الله يعني. الجهل بدسائسهم تروج عليهم كثير من أباطلهم ومن تفاسيرهم مع أنه لا يعتقد الباطل لما في حدود سنة 72 من القرن الماضي فتحت المعاهد العلمية وأجيء المدرسين من المصريين الاشاعره اقترحوا أن يكون المقرر في التفسير تفسير سيما سياه اللغويه اللغوي ورأوا أن هذا جيد مع يدرس في الأزهر انه كتاب قيم وأن فيه اسلوب بليغ أنه أنه ولما رفع الأمر إلى المشائح منعوا ذلك الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله شدد في ذلك ثم ان اولئك الاشاعره الذين اشتهروا بالتدريس كانوا اشاعره مدرسين للقرآن ومدرسين للنحو ونحو ذلك فصاروا يشيرون أمان الطلاب مذهبهم ومعتقدهم فيستذكر ذلك الطلاب بالفطرة مع أن اكثرهم ممتدئون ما في العقيده فنرفع إلى الشيخ محمد بن عدراهيم رحمه الله أن بعضهم يقول إن هذا القول يعني أنه قول أهل السنة يعني في الكلام أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما كلام الله المعنى دون اللافظ فألف بذلك رسالته الحق الراضح المستقيم يعني بين فيها رحمه الله ان القران كلام الله حروفه ومعانيه مما يدل على ان هناك بقايا لمثل هؤلاء يقول قد رايت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق اصولهم التي على او يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك علماء مفسرين من اهل السنه ومع ذلك ينقلون تفاسير المعتزله ينقلون من كتاب الزمخشري ولا يتفطنون لما فيه لا يتفطنون لا يفهمون ما فيه وهو يوافق اصول المعتزله يعلم او يعتقد فسادها ومع ذلك هذا الناقل لا يهتدي لذلك ولا يتفطن له يقولهم إنه لسبب تطرف هؤلاء وظلالهم تطرفهم يعني كونهم على طرف وكونهم ظلال داخلة الرافضة ويسمون أنفسهم الإمامية لأنهم يقولون بإمامة إثني عشر أئمة الإثني عشر الذين أولهم علي وآخرهم المنتظر في زعمهم الذي يقولون إنه محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في الدابسة مرة ولا يزالون ينتظرونه من أكثر من 1200 سنة فأئمتهم 12 فلا يزالون على هذا المتركة وكذلك الفلاسفه الفلاسفه هنا الفلاسفه الالهيون الذين يعتقدون ما اعتقد الفلاسفه المتقدمين من امثال ابن سينا والفارابي ونحوهم يقول الحافظ الحكيم رحمه الله ولد ابن سينا وفار قدوتنا ولا الذين الخلق قد جحدوا ثم القرامطة وهم باطنيه اتباع حمدان قرنط وكان من الذين استقروا في في القطيس ونشر مجهدهم في اخر القرن الثالث واول القرن الرابع ولهم تواريخ بشعه وفيهم كتب مؤلفه وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك يعني دخلوا من هذا الباب في تاويل الايات وحملوها ما لا تحتمل وتفاقم الامر في الفلاسفه والكرامطه والرافضه يعني صعب تاويلهم وتحريفهم للايات تحريفا بليغا يقول هسر القران بانواع لا يقضي العالم منها عجبه يعني تفاسيرهم التي فسروا بها القران يتعجب منها مجرد الفاهم الذي معه فهم لحملهم تلك الايات ذكر هذه الامثله تفسير الله ثبت يدا ابي, أبي لهب يقولون يدا أبي الأهد هما أبو بكر وعمر هكذا قالوا لعنهم الله معنى أن أبا بكر عمر هما الذان يصليان ناراً ذات الأهد لئن أشركت ليحضطن عملك أي أشركت بين أبي بكر وعلي في الخلافة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هي لا تجعل أبا بكر شريكا لعلي في الخلافة فإذا أتركتهم حبيط عملك تعالى الله عن قولهم ان الشرك ظاهرا في شرك التنبيق إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة فكذا قالوا لعنهم الله وكذلك قاتلوا ائمه الكفر أي طلحة والزبير لأنهم الذين قاتلوا في الجمل مرج البحرين ينفقيان فسر البحرين العلي وفاطمة يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين هذه عجائب يعني كيف ذهبوا الى هذه التفاصيل وهذه التفاصيل موجوده ذكر بعض الزملاء انه اطلع على كتاب من كتبهم في ايران وفيه هذه العجائب التي لا يطوي منها العالم عجبه مطبوع ومشتهر من بينهم معترف به ويعتنون به ويبصرون قراءته ويقرونه ومع ذلك يقال أين العقول هل عندما نزلت هذه الايات هل كانت هذه الامور موجوده لما يعني نزل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره هذه قصه هي قصه موسى فكيف يحملونها على عائشه قاتلهم الله كذلك ثبت يد ابي لهب معلوم ان السوره نزلت في ابي لهب الذي ذكر الله قال وامراته حماله الحفر فكيف يجعلون يديه ابا بكرهما كذلك قولهما كل شيء احصيناه في امام مبيض قالوا الإمام هنا علي الآية نزلت في مكة في سوره ياسين مكية فعلي في ذلك الوقت كان صغيرا فكيف يقولون إنه هو إمام مبين عما يتسائلون عن النبأ العظيم قالوا النبأ العظيم هو علي وكل هذه أفوال بعيدة عن الصواب يقلي منها العالم عجبه وكذلك قوله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون يقول ابن المطهر أجمع على أنها نزلت في علي لما تصدق بخاتمه وهو راكع وناقشه شيخ الإسلام في المنهاج منهاج السنه وبين انها بعيده ان تنزل في علي وان التصدق في الركوع غير مشروع وذلك لان الراكع في العباده والحركه قد تقلل اثر العباده يذكرون حديثا الموضوع باجماع اهل العلم تصدقه بخاتمه للصلاه حديث الموضوع كذلك قوله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه انها نزلت في علي لما اصيل بحمزه مصاب النبي صلى الله عليه وسلم بحمزه اعظم من غيره لانه من اول من اسلم من اقاربه فكيف يقولون انها نزلت في علي خاصه ثم ذكر ايضا ان هناك من قاربهم في مثل هذه الحكايات يعني من حمل الايه ما لا تحتمل ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يسره كثير من المفسرين مع انهم من اهل السنه او نحوهم فيفسرون قوله تعالى الصابرين الصادقين القانتين الموفقين المستغفرين بالاسحار في سوره الالعمران ان الصادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر وثقانتين عمر المنفقين عثمان المستغفرين علي وهذا خطأ الآية عامة لكل من كان متصفا بهذه الصفات سواء من الصحابة أو من بعدهم وكذلك يفسرون قوله بسورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحنا أبينهم أثنان تراهم ركعا سجدا علي وهذا إذا خطأ الآية عامة في الصحابة رضي الله عنهم ليس في الخلفاء هؤلاء وأعجب من ذلك قول بعضهم الطين أبو بكر والزيتون عمر الطيرسين عثمان وهذا البلد الامين علي الآية مكية وليس فيها تطرق لهؤلاء فإنما أقسم الله تعالى بهذا أقسم بهذا النبات التين والزيتون الذي هو المعروف التين نبات معروف والثمر معروف والزيتون كذلك أيضا معروف وطور سينين الجبل المعروف الذي هو طور سيناء وهذا البلد مكة يقول أنثال هذه الخرافات التي تتضمن تاركاً تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال بمعنى بعيد فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بل عامه للمؤمنين قوله والذين معه ويشدعوا على الفصار وحناء بينهم تراهم وكعش في الجزاء نعتل الذين معه الذين معه يعني مع محمد كلهم أشداء لم يقل شديدا رحماء لم يقل رحيما تراهم لم يقل تراه يقول ولا وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفاة لنصره واحد وهم الذين مع محمد محمد رسول الله والذين معه لا يجوز أن يكون كل منها مراد به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللف المطلق العام منحصر في شخص واحد. اللف العام لا يمكن أن يخص به شخص واحد. يعني ان قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يقل الذي امن لو كان عليه لقالوا على الذي آمنا. وقال والذي يتصدق وهو راكع لو اريد بها عدل وحده لقيل والذي امن وقول بعضهم إن, ان قوله الذي جاء بصدق اذا به اريد بها ابو بكر وحده يكون قريبا انها نزلت في ابي بكر لأنه قال صدق به ولم يكن صدقوا به ولكن مع ذلك هي عامه وكذلك قوله لا يستويونكم من من قبل فتح وقاتل أريد بها أبو بكر والصواب أنها عامة ثم ذكر تفسير ابن عطية وهو مطبوع في عدة مجلدات يقول إنه أتبع للسنة والجماعه وأسلم من البدع من تذكر لكنه عرف الله عنه سلك مثلك الأشاعرة في تأويل آيات الصفات، كآيات المحبة وآيات العجل وآيات الرحمة وآيات المجيئ وآيات الوجه واليد وما أشبهها لأن هذا معتقد الأشاعرة ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاصيل المأثورة عنهم على وجهه لكان احسن واجمل ليته نكل عن السلف واعتمد اقوالهم لكنه ولو كان من يعني اقرب للسنه اعتمد على تشكيل ابتدعه او نقل من كتب الاشاعره كثيرا ما ينقل من تشكيل بن جرير محمد بن جرير الطبري هل تسيره من أجل التفاتل وأعظمها قدرا ومع ذلك يدعو ما نقله بمجرير عن الذي يذكره بأسانيدة لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين يذكر أقوال مدعي أن انها أقوال المحققين وليس كذلك وإنما يعني طائفة من اهل الكلام يعني من الأشاعر الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت منها أصولهم أهل الكلام هم الأشاعر ما يطلقوا أهل الكلام عليهم وقد يطلقوا ايضا على المعتزلة لأنهم الذين توغلوا في علم الكلام الذي نهى عنها السلف رحمه الله يقول وإن كانت أقوالهم أقرب إلى السنة من المعتزله يعني أقوال الاشاعره لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب يعني أنه تفسير على مذهب الاشاعره فيما الصحابه التابعين والأيما إذا كان لهم بتفسير الآية قول وجاء قول وجاءكم مفسروا الآية فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهد الصحابة والتابعين لهم بعصباً صاروا مشاركين المتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا إذا جاء تفسير عن الصحابة والتابعين والأئمة وجاء قوم آخر وفسروا الآية بقول آخر اتباع لمذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهد الصحابة والتابعين صاروا مشاركين للمعتزله وهذا ينطبق على هؤلاء الاشاعره ينطبق على تفسير ابن عطيه كما ينطبق على التفسير الكبير للرازي وعلى تفاسير الاشاعره مع كثرتها مشاركين للمعتزله وغيرهم من اهل البدع في انهم الله معتقدهم إلى أقوال الثلاث ليسهم هم على تفاسير الثلاث ففيها الكفايه التفسير المنقوله بالأثانيد موجودة في تفسير عبد الرزاق موجودة في في التفاثير التي ذكرها سابقا وفي تفسير من جرير الذي هو من اوسعها وفي تفسير من ابي حاتم يقول في الجملة من عدل عن مذاهد الصحابه والتابعين وتفصيلهم إلى ما يخالف ذلك كان مفتئا مفتئا في ذلك بل مبتدعا يعني يصير مبتدعا لأنه أضاف إلى أقوال الصحابة والتابعين أقوالا لا دليل عليها حمله عليها ما يعتقده من المعتقدات الباطلة وإن كان مجتهدا مغفراً له خطأ وليس كل مجتهد من فان فإن المقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواق المقصود من التفاصيل أن المفسر يبين معنى الآية لا أنه يحملها على معتقده. فاذا كان اشعريا وتحامل في الآيات وحملها على ما يعتقده ولم يبين اقوال السلف رحمهم الله كان بذلك مخطئا لان تفسير السلف والصحابه والتابعين اقرب وذلك لانهم شاهدوا التنزيل ولانهم تلقوا معناها وتفسيرها عن مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ولأنهم أعلموا باللغة من جاء بعدهم يقولون نحن نعلم أن القرآن قراه الصحابة والتابعون وتابعهم كرأوه على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أنهم كانوا إذا كرأوا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ونعلم ايضا انهم اعلم بتشريعه ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك لانهم اخذوا الحق عنه شفاها تلقوا الرساله عنه تلقوا رسالته التي ارسل بها فهم اعلم بالقران وهم اعلم بالسنه وهم اعلم بالاحكام فاذا خالف تشريعهم احد كان ذلك المخالف مخطئا فمن خالف قولهم وفسر القران بخلاف تفسيرهم اخطا في الدليل والمدلول اخطا حيث اتى باقوال المبتدئه وحيث استدل باي ادله لا دلاله فيها وحيث حيث حرك المدلول عما هو عليه معلوم من ان كل من خالف قولهم له شبهه يذكرها إما عقلية وإما سنعية كما هو من صوته موضعه فشبهات المعتذلة عقائدهم وشبهات الخوارج وشبهات المرجئه وشبهات الروادر وشبهات الجهميه ونحوهم عقلية أو نقلية فيحملون الآيات والأحاديث على ما يعتقدونه ويدعون أن تلك شبهة ويسمون تحريفهم هذا تاويلا ويقولون ان الحامل عليه اننا نريد الجمع بين الادله السمعيه والعقليه حتى لا تتعارض وحتى لا تعارضنا هذه الادله التي هي واضحه الدلاله ومقطوع بصحتها يقولون في تعريف التاويل انه صرف النفر مع أن الاحتمال الراجع الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به فيقولون مثلا الرحمن على العرش استوى ان الاستواء له تفسير راجع وتفسير مرجوح التفسير الراجع هو العلو استوى يعني علا وارتفع والتفسير المرجوح هو الاثقيله فنختار المرجوح لدليل يقترن به وهو ان يتفق مع الدليل العقلي فان الدليل العقلي عندهم ينفي اوصفه العلو فهذا هو تاويلهم يقول والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير يعني على اسبابه وان من اعظم اسبابه البدع الباطله التي دعت اهلها الى ان حرفوا الكلمه عن مواضعه بدع هؤلاء المرتجعه رافضة او معتزله او نخوها دعت اهلها وحملتهم الى ان حرفوا الكلمه عن مواضعه فيسروا الكلام بتفاسير بعيده وفسروا الاراده وفسروا السمع والبصر بتفاسر بعيدة لتوافق من فقدهم وفسروا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به أي بتفاسر بعيدة عن ما أراد الله تعالى بكلامه وتأولوه على غير تأويله وحملوه حاملة بعيدة عن أن تكون مرادة لله تعالى فمن أصول العلم بذلك ان يعلم الإنسان القول الذي خالفه هو انه الحق إذا أردت أن تعرف الحق فانظر إلى أقوال السلف وإلى تفاسيرهم تعلم أنها هي الصواب. ثم بعد ذلك تطلع على أقوالهم وتعرف كيف أخطأ فيها وتعرف كيف تحامل على تأويل هذه الآيات وتحريفها وتسليلها بتفاسير لتوافق معتقداتهم وان يعرف ان تفسير الثلاث يخالف تفاسيرهم وان يعرف ان تفاسيرهم محدثه مبتدعه حملتهم عليها عقيدتهم الباطلة الزائغه وقد ذكرنا أن ان بعض المتاخرين حملوا الآيات على ما يشاهدونه وفسروا هذه تفاسير تناسب زمانهم ففسر بعضهم قوله تعالى وايه لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وقالوا الفلك المسحون هو السيارات الطائرات ونحن ننكر ذلك ونقول ان الفلك هو السفن وذلك لان الله قال ايه لهم يعني ايات لاولئك الذين سمعوا القران ونزل عليهم وهذه الصناعات الجديده ليست ايه لهم ولا شاهدوها ولا حدثت الا في هذه الازمنه فكيف تكون ايه لهم حاملها على هذه على السفن القديمه التي أخبر الله تعالى بقوله والفك التي تجري في البحر من ينفع الناس هو الأصل يقول هم الطرق بطرق الفضل إن مفصل فساد تفاكرهم لما الله من الادله على بيان الحق فإن الحق قديم والحق عليه ادله واضحة إن من سياق الآيات واما من الايات الاخرى واما من تفاسير الثلاث رحمه الله يقول كذلك وقع من الذي نصلناه في شرح الحديث يعني ان هناك من غلطوا ايضا في تفاسير الاحاديث النبويه كما غلطوا في تفاسير الايات القرانيه فحملوا الاحاديث على ما يهوونه اذا جاءكم الاحاديث التي تتعلق بالصفات فإما أن يردوها ويقولون إنها اخاذ وإما أن يحرفوها عما تتضمن كتحريفهم لأحاديث الشفاعة ولأحاديث الرؤيا. لما كانوا ينكرون رؤية الله في الآخرة والجنة أخذوا يؤولون الآيات وكذلك يؤولون الأحاديث التي في إذات الصفات في إذات الرؤية وفي إذات صفة الوجه وما يشبه ذلك ينكرون ذلك سمع بعضهم رجلا يدعو بالدعاء المشهور الذي فيه واسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير مره امر غراء ولا فتنه مضلة فقال له منكرا هب ان له وجها فكيف يمكنك ان تنظر اليه وان تلذذ من نظر اليه فقال ذلك الداعي انا متبع ولست مرتديا لا ترد علي رد على الذين روى هذا الحديث وهذا الدعاء فانه دعاء ثابت لا شك في ثبوته فيحللون مثلاً الوجه مثلاً الذات لانهم يمكرون صفة الوجه لله تعالى والحاصل أن هناك قوم صنه في شرف الأحاديث فإذا جاءت من الأحاديث التي تصالهم وانتقدهم في الأسماء واختفات سلكوا مثل تأويلهم للآيات ويفسرونها من جنس ما وقعوا فيهم تأويل الآيات من جنس ما وقعوا فيما صنفهم من شرح القرآن وتسبيل وهؤلاء ليسوا جهلا وإنما حملهم على ذلك ما يعتقدونه فأصروا على هذا المعتقد وتتابعوا عليه متأخرهم يقلدوا متقدمهم ذكر بعد ذلك الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول يخطئون في الدليل لا في المستدل عليه كثير من الصوفيه والعرب والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعاني صحيحه لكن القرآن لا يدل عليها يفسرون القران بمعاني صحيحه ولكن ليس سياق الايات فيها وانما الايات سيئه المعاني التي فهمها السلف رحمهم الله وإن كانت تلك المعاني ثابته بادله اخرى مثل كثير مما يذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التشريق فإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول الجميع حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا ويدخل في ذلك ايضا كثيرا من المتاخرين الذين يفسرون الآيات يطبقونها على معاني صحيحة ولكن لم تكن ملكورة في تفاصيل السلام ونحن نقول إن القرآن له معاني كثيره ويمكن أن المتأخر يستنبط منه امورا لا يأتي بها المتقدم فكنترك أول لآخر ولأجل ذلك نكر تفاصيل المتاخرين. ونقول إن فيها كثير من الصواد، فعندنا مثلا تفسير المنار الذي هو لمحمد رشيد رضا تفسير للرأي يتوسع فيه كثير من الآيات والمعاني التي يتطرق إليها معاني صحيحة والاستنباطات أيضا صحيحة ولكن. لم تكن مذكرة في كتب المتقدمين ولعلها من ما هو الله تعالى على المتأخرين وكذلك تشير سيد قطب يأتي فيه أيضاً باستنباطات. استنباطات، استنباطات واستدلالات غريبة عجيبة وتكون من ما الله تعالى على يديه وعلى قلبه لا شك أيضا أنها معاني ظاهرة يعني يمكن أخذها من القرآن وإن لم توجد كلا من كلام المتأخرين متقدمين وفيه أخطاء كما ذكرنا كذلك أيضا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله ذسر كثيرا من القرآن يعني وصل الى نحو سورة الامثال او التوبه وتفسيره ايضا فيه عجائب يأخذ كثيرا من تفسير المنار ويرجع الى كثيرا من التفاصيل ثم ياتي باساليب عجيبه حتى انه طبع تفسير الفاتحه في مجلد كما هو مشاهد فما يدل على أن الله تعالى فتح عليه هو أنه يأتي الآخر بفوائد زيادة على ما جاء به المتقدمون وكلام الله تعالى واسع المعاني ولكن الذين يحملون الآيات على محامل لا يحتملها لهم لا ينبغي الإصواء إلى أقوالهم نفتفي بهذا والله أعلم <تصفيق> من قرأ كتاب الكشاف يقرأ معه الانتصاف لكن لكرنا أن صاحب الانتصاف أشعري أقرى الكشاف أشعر على تاويل آيات الصفات يعني كتأويل آيات الاستوى وآيات العلو وآيات الرفع وآيات صفة الوجه وصفة اليد وصفة العين وما أشبهها وكذلك على تأويل آيات المحبه والرضا وآيات العجب ونحوها والكراهية والبغض إذا كان الانسان عالما بهذه العقيده عقيده اهل السنه في هذه الصيغات وقرا هو تفطن لما علق عليه العلماء يستفيد منه واحد بلاغيا فيه بلاغه به قوة أسلوب لكن كما ذكروا أنه يدخل السم في الدسم وأنه يأتي بعبارات موهمه وفيها ما يؤيد بدأته وفي التفاصيل غيره كفاية عنه والله أعلم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أفل لنا ولشيخنا ولسامعين قال مصنف رحمه الله تعالى فصل فإن قال قائل فما أحسن طرق, فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أفحى الطرق في ذلك ان يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافير كل, كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إن انزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وانزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا, تنزل... والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الآئمة, من الآئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فان لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن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 فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراءهم كلاعمة الأربعة الخلفاء الراشدين ولاعمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا الاعمش وأن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إلى غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وعين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم, أعلم بكتاب الله مني تناوله تناول لأتيته تناول تناول تناول تناول تناول تناول تناول تناول لا تناوله هاو لاتيته. تناوله تناوله ولو أعلم مكان احد اعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لاتيته وقال الاعمش ايضا عن ابي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن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 عن مسروق عن ابن مسعود انه قال نعم الترجمان للقران ابن عباس ثم رواه عن بن دار عن, عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك فهذا اسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العباره وقد مات ابن مسعود في سنه ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 وثلاثين سنه فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد مسعود وقال الآمش عن أبي واعل استخلف علي الله بن عباس الموسم فخطب انت خطب الناس فقرا في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدث عن اسرائيل إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار غواه البخاري عن عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوما قد أصاب قد أصاب يوم يرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن, هذا ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام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 إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقولون خمسة سدس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل يعلم بعجتهم ما علمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اجتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعجتهم فإنه ما, فانه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمارفهم إلا مراعا ظاهرا اي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب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 ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص ايضا فينصحها غير, فينصحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع, ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين مع ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور والله الموفق للصواب السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أخا هنا يذكر المؤلف رحمه الله أحسن طرق التفسير ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.